برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابا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 الذيين يَحملونَ العوشَوَمًا حَلَ يُوسَبسَ بحونَ بحَمدِ رَ بِهِم وَيمنِونَ بِهِ وَيسزَ بونَ للَِّذينَ آمَنُ رََنا وَصعتكُ شَي رَرحمَةَون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عذن التي وعدتهم ومن صلح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 مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى قروج من سبيل ذالكون بانهم اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمن بل لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقق روح من أمره على من يشاء من عباده يوم التلاقق يوم هم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القحاو اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٌ مَّا لِلطَّاغِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ طَا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 كَانَ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِجَنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ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 وَل قَدِ أَسَن سَابِ آيَتِنَا وَسُ القَان بِ إِلَ فِرعوونَ وَهمَانَ وَقونَ فَقَُ سَاحِ كَذكَذََ حق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معهم واستحنوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال وَقَالَ فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه بهبه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وَقَالَ مُسَاءِ يَت بِرَبَِبِي وَرَبَْ بِكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبكَ بِرِ اللَّ يمِنُوا بِِييَوَْمِ الْحِسَ وَقَالَ رَجُلٌُ مُؤِّنُ منِ آال فيعون ي إملَ تَقتونَ رَجلاًاأَ يوْ يول رم يغ تقُتون رجلًاأَ يو يول ربي يوْ الله وَقد ج البينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن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 مِثْلَ لَا يَومَ الْأَحْزاب مِثْلَ ذٰلِكَ قَوْمٌ حِيٌ وعاد وثمود والذين من بعدهم وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ بِٱلْمَلِ لِلْعِبَاد وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمٌ وَلُنُ مُذْبِرِينَ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن يُبْدِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن بَادِلٍ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 حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاه كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا مَامَنُ بَنِي لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سور عمله وصد عن السبيل وما كيد جرعون الا في تباب وقال <تصفيق> الذي امن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَاعُ الْقَرَارُ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجِزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُزْلَفُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَطْمَئِنُّ الْمُؤْمِنُ بِأَنَّ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 لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها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 لَكُم تَبَعًا فَهَل أَنْتُم مَجْنُونٌ عَنَّا نُصِيبًا فَهَل أَنْتُم مَجْنُونٌ أَنَّا نُصِيبًا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 ما دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكت تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد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 الاسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الالباب اصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنب بِك وَسَبسَ بح بحَمد رَمرُ بكَ بِالغاش وَ بك إِ آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه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 النَّزَاعَةَ لَأَدَيْتَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إَِّ الذيين يَسسَتَ بِونَ عََّ عبادَة سَدَقُلونَ جَهَنَّ مَ ل الذي جَعَلَ لَثم اللي للتَسقُون فِيهِ وَنْ وََّهَا رَم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 فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء وَص وَ وَصَ وَك بحشَنَس وَكُ وَرجقك مِنَ مِن ضَب ذَالِف وَ رَمَبُكُك فَتَبرَك اللهَّ, ربكم فتبارك الله رب العالمين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 قُل انني نهيت ان اعبدا الذين تدعون من دون الله لم ما جاءني البي ناس من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين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 أشدكم ثم لتكونوا شيوحا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى فَإِنَّمَا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله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 في الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن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 ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين تصبر ان وعد حق فاما نري ان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 ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم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 يُنَكِّرُونَ بِما عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ بَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا